لآن القرآن ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي إياك ن ن ع ب د و إ ي الاسلاميه ك نستعين اهدنوا ر ط ا ل م ت ق ي م صراط ا ذ ي عليهم غير ن أنعمت ل و ب ع ل م ولا ش ل ك ه الهدى شركه ا ل و ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 كل موسوعه ن عند ربنا م ا يذكر ا ل أ ل ب ا ب ربنا ل ا تزق ق ل و ب ن ا بعد د إذ ه ي ت ن ا وهب ل ن ا م ل ي ن رحمة إنك موسوعه ا ربنا إنك جامع إنك ل ن ا س يوم لا ر ب فيه إن ا ل ل لا ه ي خ للعلوم ف ا م ي ا ا د إن ذ ي ن ك ف ر ا لن تغني ع ه أ م و ا ل ه م و ل ا أ و ل ا د ه م من الله ش ي ئ ا وأولئك ه موسوعه النابلسي ن م للعلوم ك ب و الاسلاميه ب آ ف أ خ ذ ه ا ل ب ذ ن و ا س م و ء الله والله شديد الحسنى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى, جهنم وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ه في فئتين التقدا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ي ر و ن ه م م ث ل ه د ى شركه دعويه غير ه ب ح ي ه ذات مضمون ا ج ت م ا ء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 ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا, فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار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 ان الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم أولا الذين حبطت أ ع م ا ل ه م في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ص ر ي ن أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن أ و ت م الاسلاميه من ك ت ن اسماء الله الحسنى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 「今日も一緒 ج النهار في, الن الن في الليل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 ومن ََ يفعل ََْ ذلك ََِ فليس َََْ من َِ الله َِّ في ِ شيء ٍَْ الا َّ أ َ ن تتقوا ََُّ منهم ُِْْ تقى ُ ويحذركم ََُُُُِّ الله َُّ نفسه ََُْ والى ََ الله َِّ المصير َِْ قل ُ إ ِ ن تخفوا ُُْ ما َ في ِ صدوركم ُُُِْ أ َ و ْ تبدوه َُُُ يعلمه ََُْ الله َّ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 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني, يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أ ط ي ع و ا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين